بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إ ه د ا الصراط المستقيم صر ال ا <م> ا ق ้้าท้ ن าท้ ع าท้้า ي ้้าท้้าท้้าท م ้าท้้าท้้าท้้าท้ و าท้้าท้้ ه ท م مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعلاه وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ز ر كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمال فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لو أ ع ز ن فرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وأن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولأضدت إلى ربي لأجد خير من هام قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 ولولا إذ دخلت ج ن ت ك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك ما لا إن ترني أنا قل منك ما له وولد فعسى ربي أن ي ْ ت ي ن ي خيرا من جنتك ويُبصِل عليها ويُبصِل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمي ف َ ص ب ح يقلب كفيه لما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية ل ى عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحدا ولم تكن له ف ئ ت ة ن ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاة لله الحق هو خير ا ث ث و ا ب وخير العقاب و َ أ ض ْ ن ِ ب ْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إ إن ِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ف َ خ ْ ت َ ل َ ط َ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ا ل ْ أ َ ر ض ِ ف َ أ َ ص ْ ب َ ح ه َ ش ِ م َ ا ن تَذْرُوهُ ا ل ْ ي َ ح َْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ع ن د ربك ث و ا ب ا وخير أمل ا و ي و م نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشظناهم فلا ن غ ا د ر منهم أحد وعرضوا على ربك ص ف ا ل قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل ز ع م ت م ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا إلى ن ا ل ه هذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ه ولا كبيرة إلا أ ص َ ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا